يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترات من الرسل أن تقول ما جاءنا أن تقول بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير